انامخنون ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني حق القول مني لامل ان جهنم من الجنه والناس اجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذابا لبما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا وسبحوا بحمد ربهم وَهُمْ لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعينين جزاءا بما جزاءا بما كانوا يعملون افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات الماوى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 وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن فيه مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لم ما أصاب يا قوم وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما فيما كانوا فيه يختلفون أو لم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم